لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمحروف أو فاركوهن بمحروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسر ومن يتوكل على الله فهو حسبه inna allaha balighu amrih qad ja'alallahu li kulli shay'in qadra wa la'i min al mahid min nisa'ikum in rutibtum fi'ddatuhunna thalathat ashhur wa لَمْ يَحِظُنْ وَغُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعْنَ أَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُطَاغُوهُنَّ لِتُضَيْقُوا عَلَيْهِمْ وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُذُورَهُنَّ وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَحْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُوْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُذُوا سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ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 فيها <تصفيق> الأنهار قالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا